يا نسيم ييلتهب على الانام يا نسيم على الانام بلغ المهدي من يفاد سلام بلغ لا لا لا سلام بلغ المهدي من, المهدي من بلغ على حفيد الهادي الله غل المهدي من ينفع الفا... اي جاني وانا وجعان ثم حر كل با اي جاني وانا وجعان وقلبكم ترى مناجي دملنت يا ما عدن طيب ها يكفي اا ذا ذا الناس ما يرتهب قلنا البركه نكمل نكمل بعدها بعد. اه بايل بلغ المهدي بلغ <تصفيق> على صل على محمد وآل محمد